الحمد لله الهادي من استهدى الكافي من تولاه، أصلي الله على سيدنا محمد نبيه ومجتباه وآله وصحبه ما سجدت لله الجباه. أما بعد، فهذا درس جديد من دروسنا المنطقية في شرح نص السلم المنورق بشرح العلامة الدمنهوري. قال الناظم محمول الله تعالى في الدرس الماضي قال. مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد فأول ما دل جزء هو على جزء معناه بعكس ما تلا، وهو على القسمين أعني المفردة كلي أو جزئي حيث وجد فمفهوم اشتراك من كلي كأسد وعكسه الجزئي قلنا في الدرس الماضي مراجعة سريعة أن الألفاظ نوعان مركبة ومفردة أما اللفظ المركب فهو الذي يدل جزءه على جزء معناه كقولنا كتاب زيد كتاب زيد جزءه الذي هو كتاب يدل على جزء معناه وكذلك زيد أما قولنا زيد فهو لفظ مفرد لا يدل جزءه على جزء معناه فالزاي لا تدل على شيء من زيد ولا الياء ولا الدال فهذا هو انقسام الألفاظ إلى كلي وجزئه إلى مركب مفرد عفوا هذا معنى قوله مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد ثم قال الشيخ فأول يعني الأول منهما يعني مركب ما دل جزءه على جزء معناه الذي يدل جزء على جزء معناه هذا هو المركب بعكس ما تلا بعكس الآخر الذي هو المفرد ثم قال وهو على القسمين أعني المفردة أي أن المفرد المفرد الذي لا يدل جزءه على جزء معناه ينقسم قسمين قال وهو على القسمين أعني المفرد كلي أو جزئي حيث وجد. قلنا أنه ينقسم قسمين كلي وجزئي. أما المفرد الكلي فهو الذي تقع الشركة في تصوره تقع الشركة في تصوره كأسد هذا ليس خاصا بأسد من الأسود بل هذا المفرد يشتمل على كل جنس الأسود فهذا يسمى كليا أما الجزئي فهو الذي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه كزيد وأحمد جيد من مسمات زيدا واضح يا جماعة إذن هذا الكلي والجزء وهو على القسمين أعني المفردة كلي نوع، جزئي حيث وجد فمفهم يقول النوع الاول فمفهوم اشتراك الكلي الكلي هو الذي يفهم منه الاشتراك في افراده كافد وعكسه الجزئي عكسه الجزئي كزيد واسماء الاعلام الى اخره هذا ما درسناه في الدرس الماضي بالتفصيل قال الشيخ ثم قال واولا للذات ان فيها اندرج فنسبه او لعارض اذا خرج والكليات خمسة دون انتقاص، والكليات خمسة دون انتقاص، جنس وفصل عرض نوع وخاص، وأول ثلاثة بلا شطب جنس قريب أو بعيد أو وسط، وأولاً للذات إن فيها درج فنسبه أو لعارض إذا خرج والكليات خمسة دون انتقاص، جنس وفصل عرض نوع وخاص. وأول... هذا خطأ... وأول ثلاثة بلا شطط جنس قريب أو بعيد أو وسط درس اليوم درس مهم جدا هو أهم دروس الجزء الأول من المنطق الجزء الخاص بالحدود والتعاريف جزء الكليات الخمسة التي يقوم عليها علم المنطق في نصفه الأول الخاص بالتصورات ثم القسم الآخر في التصديقات يأتي كلام عليه في الأقيسة الكليات الخمسة قبل أن يدخل إلى الكليات الخمس الشيخ قسم الألفاظ إلى مركبة ومفردة ثم قسم المفردة التي لا يدل جزء نفظها على جزء معناها قسمها إلى كلية وجزئية الآن يقول وأولا أولاً يعني الأول يعني يتكلم عن الألفاظ المفردة الكلية إذن أولا النوع الأول هو الكليت و أنا انا فقط نشرح هكذا بسرعة ثم نقرأ كلام الضمانهولي و اولا يعني الاول منهما اي اللفظ الكلي للذات ان فيها درج اللفظ الكل المفرد ان كان معناه أن من الذات يسمى ذاتيا اذا نحن ان نتوسع ونتعمق اكثر اذا عند الان لفظ كل مفرد ذاتي على جزء من الذات واضح وساتئ الامثله الان طيب يقول واولا للذات ان فيها درج ان درج اي دخل اولا للذات ان فيها درج وللذات كل عنه ذاتي واولا للذات ان فيها درج فانسبه او لعارض اذا خرج اما اللفظ الكلي المفرد اذا خرج عن الذات فقل عنه عرضي لعرض يعني انسبه للعرضي مثال الانسان الانسان اذا قلنا الانسان هو الحيوان الناطق كلمة الناطق ايها الاخوه هذا مفرد ام مركب كلمة الناطق هذا مفرد ام مركب يعني هل يدل جزءه على جزء معناه أم لا يدل لا هذا مركب عندكم أنتم لكن في الصلاح الجماعة المنطقيين المناطقة هو مفرد لا يدل جزءه على جزء معناه يعني النون ما بيدلش على اللسان مثلا ولا الطاء يدل على شيء هو مفرد هل هو كلي أم جزئي يعني هل تقع الشركة في تصور معناه أم لا هو كلي لأن كل الناس يتكلمون ليس خاصا بواحد طيب هل النطق في الإنسان داخل في ماهية الإنسان وحقيقته أم هو عرض النطق بنوعيه عند مناطقه النطق بمعنى الكلام والنطق بمعنى التعقل التعقل يعني استخدام العقل داخل في ماهية الإنسان إذا الإنسان إن لم يكن متعقلا ولا ناطقا كان حيوانا لم يكن إنسانا لذلك فإن الشارع الشريف علق الأحكام الشرعية على العقل فمسلوب العقل ليس داخلا تحت التكاليف بالإجماع لذلك هذا يسمى مفرد كلي يسمى مفردا كليا ذاتيا لأنه يندرج في مفهوم الذات واضح؟ لكن إن قلنا الإنسان حيوان أبيض هل البياض، هل اللون داخل في حقيقة الإنسان؟ اللون ليس داخلا في الماهية لأنه يتصور إنسان أسود وأحمر وأصفر بل ويتصور إنسان أزرق لكن العادة أحالت وجوده لكن لا يستحيل تصوره في الذهن كاجتماع بالضهن مثلا يتصور إنسان أزرق كما في الدرس الماضي تكلمنا عن تصور الغراب الأحمر واضح؟ قلنا إنه يفهم من الغراب السواد بدلالة الالتزام الالتزام الخارجي للعقل وإلا فلا شيء في العقل يدل على الالتزام الغراب للسواد إلا الحواس وقت والحواس ليست عقولا وارجعوا للدرس الماضي سبق تفصيل هذا الكلام في أنواع الدلالات واضح لو قلنا الإنسان حيوان ماشي حيوان ماشي هل المشي داخل في حقيقة الإنسان؟ يتصور إنسان غير ناطق بالفعل يا دكتور أنت يعني ساكت واضح لكن بالحقيقة الإنسان ليس ناطقا نحن نتكلم عن الجنس لاحظ لا نتكلم عن الأفراد، نتكلم عن الجنس إذا فرض إذا فرض الفرد أن جميع الجنس الأدمي أبكم فهذا ليس إنسانا كما يفرض مثلا يقول ممكن كل الناس يكونون بعين واحدة هذا المخلوق لا يكون إنسانا لأنه ايضا قد يفترض أن جميع هذا الجن لا يعقل، فأي فرق بينه وبين الحيوان إذاً. هذه خاصة من خصائص الإنسان، أنه متكلم وأنه متعقل وناطق. طبعا على النحو اللي نحن نتكلم عن الكلي، اللفظ الكلي هو الذي تقع الشركة في مفهومه. أما الأفراد فهذه جزئيات زيد وعمر. ده اللفظ الجزئي. حاني كما عن الكل كلي تقع الشركة في مفهومه مفهومه شائع طيب طيب يقول اذا هذا الجزء الاول ثم يبدأ في الكليات الخمس طيب نقرأ كلام الده ثم قال للاخضري واولا للذات ان فيها درج فانسبه او عارض اذا خرج والكليات خمسة دون انتقاص جنس وفصل عرض نوع وخاص أول ثلاثة بلا شط جنس قريب أو بعيد أو وسط. يقول أقول أدمانوري أقول مرادوه بالأول الكلي في قوله كلي أو جزئي. إذا قول الشيخ وأولا للذات أولا هذا يعني الكلي الكلي جميل مرادوه بالأول يا ريت الأخوة اللي بيضعوا الكلام بالمعارف. مراده بالاول الكلي في قوله كلي او جزئي يعني يعني ان الكلي ان كان داخلا في الزات بان يكون جزءا من المعنى المدلول لللفظة يقال له كلي ذاتي يقال له كلي ذاتي ان كان داخلا في الزات بان يكون جزءا من المعنى المدلول يعني المفهوم لللفظة يقال له كلي ذاتي كالحيوان الناطق بالنسبة إلى الإنسان لأن النطق جزء من ناهية الإنسان النطق الذي له معنايان عند المناطق كما نقول دائما التعقل والكلام ليس الكلام فقط كما يشيع بين أوساط بعض الثلاثة لكن النطق. الإنسان عنده قوة نطقية عقلية ولفظية عند عند المناطق قوة نطقية عقلية جيد لخيات تفكر وتعقل عمل النفس في المعقولات عمل النفس في المعقولات وهي التي يكلم بها الانسان نفسه وهذا الأصل الذي بنى شاعر مذهبهم في الكلام النفسي في القرآن أنه كلام النفسي طيب نعم الكل إما ذاتي انتهينا من هذا الزروف الكل إما ذاتي أو عرضي الذات ما كان داخلا في حقيقة الذات من درج في مفهوم الذات أما العرضي ما كان خارجا عنها وإن كان, م... وإن كان ملازما لها لا إشكال وإن كان ملازما لها لكن يبقى انه خارج عن حقيقة الذات يعني لا يتصور إنسان بلا لون لكن اللون ليس داخلا في حقيقة الذات واضح؟ يقول مرادوه بالأول الكلي في قوله كلي أو جزئي يعني أن الكلية إن كان داخلا في الذات بأن يكون جزءا من المعنى المدلول لللفظة يقال له كلي ذاتي كالحيوان الناطق بالنسبة إلى الإنسان وإن كان خارجا عن الذات بألم لم يكن كذلك يعني بأن لم يكن داخلا فيها يسمى كليا عرضيا كالماشي والضاحك بالنسبة له هذا أشهر مثال كالماشي والضحك بالنسبة له يعني بالنسبة للإنسان يقول وإن كان عبارة عن الماهية كإنسان فهو ذاتي بناءً على أن الزاتية ما ليس بعرضي فلا خلافية بين المناطق كلمة إنسان هذا لفظ مفرد ليس مركبا على اصطلاح المناطق مفرد كلي صحيح؟ هل هو ذاتي أم عرضي لفظ إنسان بالنسبة للإنسان ذاتي أم عراضي؟ ذاتي هذا القول هو قول جمهور المناطق هو القول الراجح الصحيح جميل وهذا هو اختيار السعب سعد التفتزاني وما, وما اختاره السعد فهو المذهب كما يقول السعد التفتزاني لما لكن السيد والسيد يخالف السعد بأمس السيد هو الشريف الجرجاني الشريف الجرجاني هو المجتهد الثاني في المنطقة الإسلامية يرى أن الإنسان لماذا السعد التفتزاني يقول لفظ الإنسان إما أن تدل على داخل الماهيه او لا لا يستطيع أحد أن يقول الإنسان يدل على شيء خارج ماهيه الانسان الإنسان طبعا لذلك قال السعد فإن لم يكن كذلك يعني إن لم يكن عرضيا تحتم أن يكون ذاتيا تحتم أن يكون ذاتيا جميل لكن الشريف سيد الشريف الجرجاني رحمه الله رأى شيئاً آخر قال هو لا ذاتي ولا عرضي بل هو واسطة ليه؟ ليه قال كده؟ ليه قال واسطة قال هو ليس عرضيا بالاتفاق ليس عرضا لأنه لا شك أنه ليس خارجاً عن الذات جيد ثم قال ولكنه ليس داخلا في الذات ليه قال الإنسانية وصف شائع في أفراده وصف شائع في أفراده يعني إذا قطعنا يدا من إنسان هل توصف بالإنسانية أم لا؟ توصف نقول هذه يد إنسان وهذه يد حمار وهذه يد كذا بينما تعريف الذات أن يكون مندرجا في الذات ولفظ الإنسانية ليس مندرجا في الذات بل هو شائع شيوعا يصعب حده هذه عبارة, عبارة الشريف الجرجاني لفظ مفهوم الإنسان شائع شيوعا يصعب حده يعني يصعب تحديده خلاص فذهب هذا المذهب قال هو لا يسمى ذاتيا ولا يسمى عرضيا يسمى واسطة بينهما واسطة بينهما الدمنهوري الدمنهوري هنا ضرب صفحا عن ذلك تماما إذن الرزي الذي رجحه الدمنهوري الذي رجحه الدمنهوري هو قول السعد التفتزاني هو القول الصحيح حتى أنه لم يذكر الآخر أصلا ماذا يقول نقرأ عبارته مرة أخرى ذكر قول السعد وحجته كيف قال وإن كان عبارة وإن كان يعني اللفظ الكلي وإن كان عبارة عن الماهية نفسها ليس مندرجا فيها بل هو هي كما يقول مناطقة هو هي ليس مندرجا يعني مش جزء منها هو هي هو الماهية نفسها وإن كان عبارة عن الماهية كإنسان مش كناطق يبقى داخل أو ضاحك يبقى خارج وإن كان عبارة عن الماهية كإنسان فهو ذاتي بقول قول السعد ثم ذكر الدليل فهو ذاتي بناء على أن الزاتية ما ليس بعرضي وطبعا أكيد أن الإنسان ليس عرضيا فتحتم أن يكون ذاتيا لكن عبارته نفسها مشعرة أن هناك خلافا لأنه لم يقول فهو ذاتي هكذا مطلقا يقول ذاتي بناء على كذا كان أن يقول هو ذاتي باعتبار معين لا مطلقا هذه عبارة لطيفة من الدمنهوري أبي المعارف أحمر الدمنهوري كان أن يقول هو ذاتي لكن ليس بإطلاق هو ذاتي باعتبار خاص باعتبار أنه ليس عرضيا فيجب أن يكون ذاتيا فكأنه سوغ الخلاف ورجح قول السعد دون يذكر الخلاف أصلا بناء على أن الطالب مبتدئ وأنه إن كان متوسطا أو منتهيا استشف من عبارته الخلاف الذي أكيد وقف عليه الذي وقف عليه في المطولات, في المطولات سنتكلم عن المفهوم المصدق إن شاء الله المفهوم المصدق سنتكلم عليه بعد ذلك في التعريف المفهوم المصدقات المصدق أو المصداق يقولون هذا كلمة إنسان مفهوم والمصدقات زيد وعمر وفاطمة هي الأفراد يعني هذا باختصار يعني. خلاص طيب يقول وإن كان عبارة عن الماهية كإنسان فهو ذاتي بناء على أن الذاتية ما ليس بعرضي جميل ثم قال والكلي الذاتي إما أن يكون مشتركا بين الماهية وبين غيرها او مختصا بها فالأول يسمى جنسا هذا هو الكلي الأول من الكليات الخمسة اسمحوا لي سأترك كلام الدمامهوري قليلاً أشرحنا الكليات الخمسة بطريقتي ثم إذا قرأنا كلامه سنفهمه لأنه شرحه بطريقة يعني من أين أذنك يا جوح يعني ماذا راني لماذا فعل هذا لكن أنا أقول الأخبار يقول والكليات خمسة دون انتقاص إذن هو يتكلم الآن عن الكليات إنس الجزئيات هو يتكلم عن الكليات كإنسان وأسد إليه خمسة أنواع دون انتقاص حطنا الأبيات فقط والكليات خمسة دون انتقاص إهم جنس واحد وفصل عرض نوع وخاص هذه الكليات الخمسة الكليات الخمسة عند المناطقة هي الجنس والفصل والعرض العام والنوع والخاصة وقال خاص من أجل الوزن فقط طيب الآن نبدأ بالنوع سنبدأ بالرابع هنا النوع النوع هو الماهية عندما تقول الإنسان حيوان ناطق نحن نعرف أي نوع هنا الإنسان الإنسان هنا هو النوع نحن نعرف ما هذا الحيوان الناطق ما هي هذه هي هو إنسان الماهيه يعني الحقيقة يعني تستطيع أن تقول بعبارة أخرى سنستخدمها فيما بعد في درس الحدود أن النوع هو المعرف النوع هو المعرف عندما ندرس في الدرس بعد القادم درس الحدود أو التعريفات النوع هو هو الذي نعرفه دائما النوع هو الكلي الذي نعرفه دائما الإنسان تقول هو الحيوان الناطق جيد الأسد هو الحيوان المفترس المرآة هي السطح العاكس إذا أين, الموع... أين النوع النوع هو المرآة النوع هو الأسد النوع هو الإنسان جميل المعرف نعم فهمتم هذا طيب طبعا ما فهمتو نديكم تعريف بتاع المناطق بقى اللي هو التعريف اللي هو الحفظ بقى اللي هو الديفنيشن يعني المناطقة بيقولوا النوع احنا فهمناه بالبلدي كده هو بالفصحر احسر بالبلدي بالمنطقي بقى النوع عندهم هو كتبوا كده ورايا ما صدق في جواب ما هو ما صدق في جواب ما هو على كثيرين متفقين بالحقيقة تعرف سهل جدا هو ما صدق في جواب ما هو على كثيرين متفقين بالحقيقة ازاي ازاي عندنا سؤال يتكون من ما هو ما هو زيد يا دكتور انت ما هو زيد ايش هو يطلع ايه زيد ده الراسة ولا جبل ولا كتاب ولا انسان ما هو زيد انسان كان بشر انسان طيب لا لا خلينا في انسان بس خلينا في انسان عشان نتكلم في النوع دلوقتي طيب ما هو عمر عمرو فاطمه انسان كل ذلك الانسان ممناس يعني صح اه يبقى حط التعريف الثاني بقى حط التعريف تعريف اللطيف هو ما صدق يعني الاجابه الصحيحة في جواب ما هو على كثيرين لكن متفقين بالحقيقة كلهم ناس كلهم اناس هو ما صدق يعني ما صح في جواب ما هو ما هو دي بين سؤال ما صدق في جواب ما هو على كثيرين متفقين بالحقيقة كلهم متفقون بالحقيقة هذا إنسان وهذا إنسان تسأل تطلع نفس الإجابة إنسان إنسان إنسان هذا هو النوع إذا النوع زيد وعمر وفاطمة و إنسان هذا نوعهم لأنه ما صدق في جواب ما هو على كثيرين متفقين بالحقيقة. ليسوا مختلفين. ليس هذا إنسان وهذا حيوان ونقول الجميع إنسان. لا هم متفقون بحقيقة. حقيقتهم واحدة هي الإنسانية. ما صدق في جواب ما هو؟ على كثيرين متفقين بالحقيقة. جميل؟ أين الإشكال؟ نحن نكلمش على زيد نحن نكلم على كلمة الانسان الانسان هذا كل الانسان هذا يصدق على اجابة لسؤال ما هو لكثيرين ام لا يا ظروف وهؤلاء الكثيرون متفقون في الحقيقة ان كلهم ناس هذا نوعهم نحن نتكلم على الانسان زيد نحن نكلم على الاسراد المصدقات التحت المفهوم والإنسان المعصدقات اللي هم الأفراد بتوعه تعريف مفهوم تعريف المنطقة للنوع مفهوم هو ما صدق على جواب ما هو لكثيرين متفقين بالحقيقة الذي لم يفهم يذكر كليات الخمسة هذه السلم الاولي للمنطق الذي لا يفهم كليات الخمسة استريح بقى خلاص يعني ثلاثه الخمسه الناس كلها ماشيه تقول المنطق الكليات الخمسة خلاص ماشي وهم مش عارفينها تقول واحد لك هيبقى كليات الخمسه طب والهندسة والعلوم كده خلاص تمام طيب اذا احنا بدأنا بالنوع هذا هو النوع طيب الثاني الذي سنتكلم عنه هو الجنس ماشي يا ظروف كلمة شاملة لكسرين لكن متفقين بالحقيقة متفقين في الحقيقة الذي يكون كلهم متفقون في الحقيقة كلهم انسان طالما انتم فهمتم لعبة التعريف ماشي ازاي نقول لكم بقى فورا خبط لذب تعريف الجنس الجنس عند الجماعة المناطقة هو ما صدق في جواب ما هو على كثيرين مختلفين في الحقيقة شوف سهل ازاي هو ما صدق في جواب ما هو على كثيرين مختلفين الحقيقة يعني عندما اقول لك ما هو زيد ما تقولش انسان بقى قول حيوان يعني خليك عام حيوان طيب وما الاسد؟ هتقول لي حيوان برضو حيوان اه لكن هل زيد واسد على السوية في الحقيقة ام مختلفان في الحقيقة؟ مختلفان هذا لو حقيقة وهذا لو حقيقة اخرى حقيقة ذاتية مختلفة لكنك وجدت ان كلمة حيوان قد, قد استوعبت الصنفين او مخلوق او موجود او جسم لان الجنس ثلاثة انواع يأتي الكلام عليها اذا هو الجنس كلي يصدق لا مش الكليات عشرة المقولات عشرة اريستو عنده حالة اسمها المقولات العشرة دفل سفا مش منطق خلاص؟ فدي ممكن يدي الف ونص نص ساعة هو درس واحد المقولات العشرة ماشي؟ الوسط مرفوع والالف هو وعدم التناقض والكلام حاجة حاجه خالص طيب احسن اذا الجنس متفق لكن النوع مختلف بص مع حيوان والاسد حيوان حيوان مين حي اذا ايهما اعم الجنس ام النوع لا شك ان الجنس أعم، لِلأن النوع يكون أفراده متفقة في الحقيقة، لكن الجنس تكون أفراده مختلفة في الحقيقة. الأسد يخالف الإنسان في الحقيقة، لكن يشملهما الجنس. الجنس والنم فهمان دول أول كليتين من الكليات. ثائقة عند الناس. الناس بيستعملوا الاجناس البشرية لا منطقيا يعني لو واحد منطقي بيتكلم ما يقول الاجناس يقول الانواع لان الجنس هو الذي تحته انواع ليس النوع الذي تحته اجناس طيب يقول الاخضاري والكليات خمسة دون انتقاث جنس وفصل عرض نوع وخاص احنا كده قلنا الجنس والنمو بعد ذلك الفصل الكلية الثالثة هي الفصل هو عند المناطقة ما صدق ما صدق في جواب اي شيء هو في ذاته اكتب هو ما صدق في جواب اي شيء هو في ذاته يعني لما اقول لك الانسان حيوان هذه اجابة على سؤال ما هو الانسان فتقول حيوان طيب الان انا اريد سؤال اكثر خصوصية اكثر تذقيقا اقول لك طيب الانسان اي شيء هو في ذاته ما الشيء الذي يميزه فتقول لي اه هو حيوان ناطق كلمة ناطق هذه فصل اي يفصل هو حيوان دي مش فصل ما هو يدخل معاه الاسد هذا ما يفصله عن غيره لان الاسد يدخل حي طيب والأسد حي والكلب حي لكن الأسد ليس ناطقا ولا الكلب فإذا الناطق هذا هو هو الذي يجاب به عن سؤال أي شيء هو في ذاته ليس مع غيره لأن ما هو هذه تشمله هو تشمله هو وغيره لكن لما تقول أي شيء هو في ذاته تقول ناطق مفكر متعقل يمشي منتصب القامة كل دي فصول للإنسان عند المناطق الإنسان حيوان ناطق الانسان حيوان المفكر الإنسان حيوان منتصب القامة ما في حيوان منتصب القامة كالإنسان الإنسان حيوان المتحرك بالإرادة كل دي حدود للإنسان عند عند جماعة المناطق كل هذه فصول للإنسان إجابة على سؤال أي شيء هو في ذاته ليس مع غيره إن حيوان هذا جنس يشمله هو وغيره ماشي مفهوم حتى الآن هذا والفصل طبعا اسمه فصل واضح فصل واضح فصل انه يفصل بين حقيقة الانسان وحقيقة غيره ها احد عنده مشكلة في الفصل العرض العرض عندهم هو ما خرج عن الماهية اكتب العرب ما خرج عن الماهية وصدق عليها وعلى غيرها ما خرج عن الماهية وصدق عليها وعلى غيرها ازاي فالمتحرك كلمة متحرك هذا شيء خارج عن مهية الانسان ويصدق عليه وعلى غيره يصدق حتى على بعض الجمادات كالسيارات وهذا اذا هذا يسمى عرضيا هذا ليس ذاتيا هذا عرضي كما قلنا منذ قليل هذا ما خرج عن المهية وصدق عليها وعلى غيرها لكن يجب ان يصدق عليها كما تقول الإنسان متحادك هو فعلا متحادث هذا يصدق على الإنسان لكن ويصدق على غيره ايضا جميل العرب سهل واضح ها غيرها آه. هذا اسمه رجع على الماهية الماهية ما خرج عن الماهية وصدق عليها وعلى غيرها من الماهيات الاخرى كالمتحرك هذا يصدق على ماهية الإنسان، ويصدق على ماهية الحمار، ويصدق على ماهية الكلب، كلهم يتحركون. أكثر من ماهية تشارك الإنسان فيها. هذا اسم عند المناطق العرض العام، العرب العام. لأن هناك عرضا آخر يكون خاصا. بالما هي وهذا هو الخامس والأخير من الكويات الخمس وهو الخاصه اسمه كده مش الخاصة, الخاصة الخاصة عند المناطق هو ما صدق في جواب أي شيء هو في عرضه ما صدق في جواب أي شيء هو في عرضه كضاحك الضاحك للإنسان هذا لا يصدق على الإنسان وغيره يصدق على الإنسان فقط عرض لكن خاص بالإنسان لكنه ليس جزءا من المهية ليس جزءا من المهية عندما تقول الإنسان هو الحيوان الضاحك ليس الحيوان الناطق حيوان الضاحك الضاحك عرض ليس جزءا من ما الإنسان ليس جزءا من ما الإنسان الضحك كلون الإنسان جميل لكنه خاص به في نفس الوقت يعني هو عرض لكنه خاص بالإنسان لا يصدق على غيره جيد؟ طبعا ربما هذا كان قبل أن يكتشف الشمبانزي لأن المناطق بتوع زمان شوية جيد؟ لكن حتى الآن هم يقولون ان أن القروض لا تضحك يعني هذا الضحك يعني هذا فقط ربما يعني شيء سلوجي يعني شيء وظيفي ليس ضحكا بالإرادة يعني وأنه هو أضحك وأبكى يعني. بخلاف البكاء هو يبكي من الالم لكن هذا يحتاج دراسة سلوجية يعني واضح في نظريته طبعا معي مفهوم إذا الآن نرجع ثاني نراجع على ثلاثة اذا عندنا النوع النوع واحد ترتيب النوع ثم الجنس ثم الفصل ثم الخاصه ثم العرض العام هذا هو الترتيب النوع نعرفه بالجنس والجنس تحته الفصل والفصل تحته الخاصة يعني العرض الخاص ثم العرض العام هذا الذي لا ينفع في التعريفات يعني اما اقول لك عرف الانسان فتعرف الانسان بجنس زائد عرض عام هذا التعريف المنطقي يلقي به في اقرب سلة مهملات لانه هتعرف الانسان بجنس وعرض عام هتقول الانسان هو حيوان متحرك والفيل هو حيوان متحرك تمام؟ معايا؟ لكن لما تقول الإنسان حيوان ناطق هذا هو التعريف الجامع المانع لا يخرج منه شيء ولا يدخل فيه شيء من غيره يبقى احنا ندرس الكليات الخمس ليه؟ لإن كلية الخمس هي الأدوات التي سنستخدمها في التعريفات. جميل؟ اه لو قال الإنسان هو العرض العام هو المتحرك ده مصيبة أكبر. لكن لما نحط الجنس على العرض العام يبقى خاص شوية. لما نقول هو الحيوان المتحرك يدخل مع الحيوانات لكن هو الفاني فقط أو هو المتحرك ممكن يدخل الجمادات ايضا لإن في جمادات متحركة. إذا نحن سنستخدم هذه الكليات الخمس لأنها كلها ألفاظ كلية لا يوجد منها لفظ جزئي لكي نقول كله مترتب على بعضي قبل كده في الدرس الماضي قسمنا الألفاظ المفردة إلى كلية وجزئية كلية وجزئية الكلية هي التي يقع الاشتراك في مفهومها كلمة إنسان مفهومها مشترك بين جميع بين كثير من الأفراد، ناطق كثير من الأفراد، ضاحك كل هذه الخمسة كليات. لكن الجزئي زي زيد زيد وعمش اللي هم الأفراد يعني هذه الجزئيات لا دخل لها في عين المنطق. يعني ندرسها بس عشان نعرف التقسيم، نعرف ان في كلي جزئي فقط. لانك لا تصلح ان تقول الانسان هو زيد لا تعريف صفر هذا ليس تعريف عند المناطقة لذلك التعريف بناسب في الكليات الخمس يجب ان يكون بالكليات ها وضحت قليلا ان انا بختزل درس السابق كله هما الكلمتين طيب احنا عندنا نوت خلاص يا تانية طيب اذا يقول الشيخ واولا للذات ان فيها اندرج فانسبه او لعارض اذا خرج والكليات خمسة دون انتقاص جنس وفصل عرض نوع وخاص جميل طيب الان ندخل في كلام الشيخ الأنهوري اللي لم يخرج عن الكلام اللي احنا قلناه خاص له هو خاصه يعني اه خاص يقول الايه هو الشرح بقى والكلي الذاتي الكلي الذاتي الذاتي اللي هو ز... الذي يندرج في الذات كما قلنا الناطق الذاتي و يقول الكلية الذاتي إما أن يكون مشتركا بين المهية وبين غيرها أو مختصا بها الكلية الذاتي هذه الطريقة التي شرح به هذا منهول الكلات الخامسة يقول الكلية الذاتي إما أن يكون مشتركا بين المهية وغيرها غيرها أو مختصا بها فالأول يسمى جنسا الجنس هو الكل الذاتي المشترك بين المهية وغيرها كالحيوان بالنسبة للإنسان كلمة حيوان هذا كلي وذاتي داخل يعني في المهية ومشتركا بين المهية وغيرها صحيح حيوان مشترك بين هذه المهية ليانسان وغيرها كالأسد و October كلهم نقول عنهم حيوان إذا يقول والكل الذاتي إما أن يكون مشتركا بين المهية وبين غيرها او مختصا بها نوعينهم الاول يسمى جنسا اللي هو مشترك من المهيه وغيرها كالحيوان بالنسبة للانسان مفهوم هذه الجملة؟ طيب والثاني الثاني اللي هو او مختصا لو كان مختص بمهيه واحدة بس يسمى فصلا يسمى فصلا كالناطق بالنسبة له كالناطق بالنسبة له إن كان مختص بوحدة يبقى الناطق هذا اسمه فصل إذن الكل الذاتي الذي يدخل في الذات لو كان مشترك بين الماهية وغيرها يسمى جنسا كالحيوان ان كان مختصا بها كما يقول دمانوري يسمى فصلا كالناطق إنه مختص بالإنسان وداخلا في ذاته تمام؟ ذا الكلي الذاتي. ثم قال والكلي العربي إما أن يكون مشتركا أيضا أو مختصا العربي إما أن يكون اللي هو خارج عن المهية أيضا إما أن يكون مشتركا أو مختصا. فإن كان مشتركا بين المهية وغيرها يسمى عرضا عاما. كالماشي بالنسبة للإنسان. الماشي هذا عرض عام. يصدق على الإنسان هذا عرض. مشترك بين الماهية وغيرها بين الانسان وغيره كلهم بيمشوا فان كان مشتركا بين الماهية وغيرها سمي عرضا عاما كالماشي بالنسبة للانسان وان كان خاصا بها يسمى خاصة كالضاحك بالنسبة له ان كان خاصا بها يسمى خاصة كالضاحك بالنسبة له جميل. الفصل هو عرضي يصدق على ما هي واحدة فقط لا تشترك معه غيرها كالضاحك الضاحك هذا عرضي ليس ذاتيا شيء خارج عن حقيقة الانسان لكن لا تشترك مع الانسان اي انواع اخرى فيه احنا نقول الكلام اليوم بزع مناطقة من جيد لا اللي بيقول الله يضحك لا ليس كمثلي شيء ما انت ممكن تقوله العلم. طب الله يعلم والانسان يعلم هذا شيء اخرى تماما لا في اخ بولت الله الله يضحك جميل الله ليس داخلا في هذا هل في تقسيم المخلوقات انواع واجناس الله لا يقال عنه جنس ولا عرض ولا خلاص يعني الله ليس كليا اصلا صحيح يعني الله علم والاعلام ذاتيات العلم ذاتي صحيح هل على الكليات لا يا أبو عطيق لا في المعنى ولا في الكفة نحن بنتكلم على الكليات اللي يقول إن الله لفظ كلي دا يبقى كافر زي زي بعض الصوفية الغلاب هيا الله سنافد هل تفهم يعني لو لو قلنا الله لفظ كلي يعني أي معبود هو الله كما يقول محي الدين ابن العربي لما يقول كله كله معبود إنه هو الله يعني الصنم والمسيح هذا كفر شايد؟ بالضبط بالضبط لكن كلمة إله كلي كلمة إله كلي لأنه هو معبود بحق أو بباطل ده لفظ كلي تمام؟ عرفت الفرق؟ آه طيب يقول اذا كده الشيخ الده منهوري عرف كم نوعا من الكليات الخمس في التقسيم اللي عمله التقسيم اللطيف ده قال ان الكل الذاتي نوعين اما مشترك يبقى جنس او مش مشترك يبقى فصل يبقى كده عمل الذاتي جنس وفصل والعربي قسمه لعرض عام وخاصه يبقى يفضل ايه ما تكلمش عنه؟ ما تكلمش عن النوع ما تكلمش عن النوع, تكلمش عن النوع؟ اللي هو كلمة الانسان نفسها فرجع كده وقال والكلي الذي هو عبارة عن نفس المهية كالانسان فانه عبارة عن مجموع الحيوان الناطق الانسان ليس الحيوان وليس الناطق هو مجموع الحيوان الناطق يسمى نوعا والكلي الذي هو عبارة عن نفس المهية كالانسان فانه عبارة عن مجموع الحيوان الناطق يسمى نوعا إذن اخر النوع الكلي الذاتي الذي هو عبارة عن نفس المهية هو نفس الماهيه وهو بيقول ذاتي ذاتي على القول الراجح الذي ذهب اليه جمهور المناطق. لكن احنا قلنا خالف في ذلك الشريف السيد الشريف وقال انه النوع ليس ذاتيا بل هو واسطة لا ذاتي ولا عرضي طيب واضح؟ مفهوم؟ لا يا أخي أولا الخالق وهذا الذي أشكل على المتكلمين الأشاعرة الذي اوقعهم في المزالق الخالق ليس صفه فقط هو يتضمن صفة الخالق هذا علم هو من اسماء الحسنى فهمت؟ لكن لو تقصد الخالقية بصفة الخالقية انه يخلق يعني جميل فلو قيل الخالقية بمعنى انها الانشاء من عدم فهذا ذاته ايضا لانه ليس له افراد وينقيد بمعنى الصنع مطلقا فهو كلي تبارك الله أحسن الخالقين له أفراد تمام طيب هذه هي الكليات الخمس قال الشيخ فهذه الكليات الخمس التي هي مبادئ التصورات فهذه الكليات الخمس التي هي مبادئ يبقى هو الآن يرجعنا مرة أخرى إلى أول كلامه في أول الكتاب أن علم المنطق ينقسم قسمين التصورات وهو المعرفة معرفة المفرد والتصديقات كيف نعرف التصورات عن طريق الحدود التي هي التعريفات كيف نعرف التعريفات يحتاج إلى مبادئ ومقاصد مبادئ التعريفات هي الكليات الخمس ومقاصد مبادئ التصورات عفوا مبادئ التصورات هي الكليات الخمس التي عن طريقها سنصل الى التصور، ومقاصد التصورات هي الحدود والتعريفات وبعدين يبقى كده انتهينا من نصف علم المنطق النصف الثاني هو الأقيسة جمع قياس القياس ايضا له مبادئ ومقاصد المبادئ هي القضايا لما ندرس القضايا قضية المجبة والسالبة والكلية والجزئية قضية والمقاصد هي الاقيصة والبراهيم يبقى احنا الان بانهاء دراسة الكليات الخمس درسنا ربع المنطق بالسوية كده درسنا ربع المنطق لان المنطق نصفان النصف الاول مبادئ ومقادئ احنا درسنا المبادئ النصف الاول لما ننتهي من الحدود يبقى انهينا نصف المنطق تمام هذا اللي مبتدي طبعا زيد وبارك زيدي بقى دي ابو عتيق حاجة زيها زي, زي تربى في عزك يعني صح طيب المهم لو فدان ايه زيدو بقى طيب تاني بقى نعمل حبه تدريبات لطيفة ال 200 دول اللي هيفهمهم ممكن ما يجيش الدرس بتاع الحدود بتاع التعريفات المنطقية لان هو ده اللي هيتقال بشكل مختصر يبقى احنا منقول نقول الانسان حيوان ناطق التعريف ده تعريف بإيه وإيه من الكليات الخمس كلمة حيوان وناطق ده تعريف بإيه وإيه تقول ليش فصل بس جنس وفصل بنفس التركيب إذن هذا تعريف بالجنس والفصل جميل طيب لما نقول الإنسان حيوان ضاحك ده تعريف بايه وإيه؟ الجنس والخاصة لا الضحك خاصة مش عرب عام الانسان هو الحيوان الحي جنس وعرض عام كويس طيب الانسان هو الجسم الناطق مش الحيوان الناطق هو الجسم الناطق الجسم ده يا جماعة ايه من الكليات الخمس الجسم ده ازاي عرض الجسم ده جنس جنس هو كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة ما زيد تقول جنس تقول جنس عفوا تقول جسم ما الأسد؟ جسم ما الكتاب؟ جسم كلها جسوم خلاص. ده جنس الله لكن احنا كنا نلاحظين يا جماعة انه الحيوان وان كان جنس برضه لكن خاص اخص من الجسم صحيح؟ يعني لما قلنا حيوان رغم ان حيوان جنس والجسم ايضا جنس لكن كان اخص منه ملاحظين هذا آه ليه الكلام ده ليه المثال ده عشان ندخل في النقطة اللي بعديها ان الجنس ثلاثة انواع الجنس ثلاثة انواع قال الاخضاري واول اول يعني الجنس جنس وفصل عرض نوع وخاص وين الف البيت اللي بعده ايه وأول ثلاثة بلا شطط الأول ثلاثة أنواع بلا شطط يا إيد شطط يعني الهلو بلا مبالغة يعني وأول ثلاثة بلا شطط جنس قريب أو بعيد أو وسط جنس قريب أو بعيد أو وسط الجنس ثلاثة أنواع جنس قريب وجنسي بعيد وجنسي متوسط قال لده ثم إن أولها أول الكلات الخمس وهو الجنس ثلاثة أقسام قريب كالحيوان بالنسبة للإنسان حد يستطيع يفكر ويأتينا بجنس أقرب للإنسان من حيوان في جنس آخر أقرب من كده للإنسان جنس يعني يصدق عليه وعلى غيره مختلفين بالحقيقة أقرب من الحيوان ما يوجد لا يوجد في الدنيا لا يوجد في دنيا الناس كما يقولون ايه بيقول نعم ايه ايه الجنس اللي أقرب للإنسان من الحيوان العاب الإلكترونية ناطقة وهي جسم ما هذا الغلط نحنا نقول ناطقة النطق عند المناطقه مش الكلام مش برابانت يعني مش مقصود الإنسان حيوان برابانت لا الناطقه النطق نوعان عند المناطقه أنا كانت يقول في أول درس قوة نطقية عقلية وقوة نطقية لفظية يعني بيتكلم وبيفهم لو بيفهم هو بيتكلمش يبقى ناطق بينطق وما بيفهمش يبقى ناطق بس خلاص بتفهم كمان الألعاب بتفهم بنفسها خلاص تبقى انسان ولازم تصلي وتصوم ابو ارحمني يا ابو عاطف ارحمنا يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمهم من في السماء اما لو مكلف وجسم خلاص عنده عقل طيب المهم يقول ثلاثة أقسام الجنس ثلاثة أقسام قريب كالحيوان بالنسبة للإنسان وبعيد كالجسم بالنسبة له الجسم هذا جنس بعيد جدا عن الإنسان لأنه يشمل ويشمل غيره يشمل أكثر الموجودات لأنه جسوم لا سيما لو قال مخلوق يقول المناطقه يجمع المناطقه أنه لا جنس أبعد من المخلوق. ما فيش جنس أبعد من المخلوق. ممكن تعرف أي شيء في الدنيا بجنس المخلوق ده. لأنه ما سما إلا خالق أو مخلوق. اللي مش خالق يبقى مخلوق. فت ممكن تعرف أي شيء تقول هو مخلوق الإنسان مخلوق الناطق والحيوان مخلوق مفترس والهواء مخلوق متنفس اي حاجة مخلوق جيد؟ الموجود ما له تحقق في الخارج ده فلسفة مش منطق الموجود ما له تحقق في الخارج مفيش جسم غير موجود مالاش كان إذن جنس القريب بالنسبة للإنسان كالحيوان والبعيد كالجسم والمتوسط كالنامي بالنسبة له إذن الإنسان ممكن نقول الإنسان حيوان ناطق ده أقرب جنس وممكن نقول هو نام نام ناطق ليه نام متوسط لأن النامي يدخل معاه النبات والنبات ليس حيوانا لكن يدخل لأنه ينمو إذا هذا أوسع من الحيوان كلمة نام تشمل الحيوان والنبات هذا هو الجنس المتوسط يعني تحت الجسم وفوق الحيوان مفهوم؟ طيب الان نستطيع ان نقرر التالي كده انتهى الكلام خلاص. كده ده منهوري خلاص فلس و احنا كده خلصنا اذا نستطيع ان نقول الكليات الخامسة هي النوع نبدأ بالنوع ماذا اخي ابن القاسم هل تفهم لأنه اشترك مع الإنسان في النمو في كنا متوسطا الآن كلمة نام كلمة نام ناني النامي هذا جواب يصدق على سؤال ما هو على كثيرين مختلفين بالحقيقة صحيح وداخل في ما الموجود يعني ذاتي مش عرضي يبقى جنس طيب إذن هم بالإطلاق يا أخي سليم النوع هو عين المهية يعني الإنسان هذا نوع لكن الجنس هذا أشمل هذا حيوان هذا جسم الجنس يشترك بين كثيرين مختلفين في الحقيقة لكن الإنسان هو نفس المهية ليس مختلفا في الحقيقة زيد إنسان عمر إنسان فلان إنسان لكن أسد حيوان زيد حيوان هذا جنس طيب لكي نجمل إذا الكليات الخمس هي النوع جنس الفصل الخاصة والأعراض العام تقسيم الجنس هو أهم شيء في درس اليوم شوف إزاي مع إنه آخر شيء لي يأتي السؤال التالي الكليات خمسة كما قلنا والجنس ثلاثة انواع وبعيد متوسط جميل اذا بالاجمال هم خمسة لكن بالتفصيل هم سبعة ليه سبعة لانما تجري عندهم هتقول هم جنس بعيد وقريب ومتوسط وفصل وخاصة وعرض عام والنوع طبعا معاهم في الاول يبقوا سبعة بالتفصيل يبقوا سبعة وبالاجمال يبقوا خمسة لان الجنس اللي كان واحد عملناه ثلاثة واحد موجود اثنين زيادة يبقوا سبعة معايا؟ مدخلوش على موضوع الدرس يا جماع تخليك معايا سبعة السؤال ما هو ادق تعريف ممكن نصنعه من الكليات الخمسة اللي هي بن قوسين قلنا سبعة ايه ادق تعريف ممكن نصوغه؟ مبدئيا هل التعريف الدقيق الجامع المانع نحن نتكلم عن معنى الجامع المانع بالضبط عند المناطقها هل يكون بالذاتي ام بالعرضي يجب يكون بالذاتي صح؟ طيب اذا اول شيء هيكون معنا جنس لان الجنس ذاتي اذا النوع ده هو المعرف انا قلت هو المعرف عشان هنرجع له النوع ده خرجوا الان. النوع هو المعرف. هو الانسان احنا هنعرفه. الانسان هو. يبقى هذا المعرف. اللي هو النوع. هنعرفه ايه. كلنا كان التعريف بالذاتيات كان ادق طبعا. لما تقول الانسان هو حيوان متحرك يا فرحتي ما انت لم تفيدني جديدا يعني. كما قالوا لا جديد يذكر ولا قديم يعاد يعني ما فيش حاجة. اذا يجب يكون بالذاتيات. ايه الزاتيات اللي بين ايدينا يا جماعة في الكويلات الخامس. اتلين. الجنس. والفصل. إذا أدق التعريف ما كان بالجنس والفصل. لكن يبقى شيء. إن الجنس أيضا أنواع. إذا أدق تعريف عند المناطق هو التعريف بالجنس القريب والفصل. التعريف بالجنس القريب والفصل. هذا هو التعريف الجامع المانع الذي هو الانسان حيوان ناطق حيوان جنس قريب وناطق ففر. ماشي حيوان عاقل ناطق دي فصول زود فصول زي ما انت عايز هو فصر واحد كفاية في التعريف الباقي يفيد لكن هو واحد بس هو الذي يضع الحد بينه وبين غيره اذا سمي احدا اذا اقوى التعريف المنطقية هو التعريف بالجنس القريب والفصل واضح جنس القريب والفصل يبقى انت بتعرف بذاتيين الحيوان ذاتي والقريب والفصل ذاتي ايضا حيوان النطق جميل مفهوم اذا هذا ادق التعاريف ده اسمه ايه عند المنطق اسمه تعريف بالحد التام فصل عنصري حد تام يفصل تماما بين المعرف وغيره من المعرفات اسمه تعريف بالحد التام يبقى انت لما تيجي منطقة المنطق هتذاكره معادله احنا بنذاكره كده تعريف بالحد التام يساوي تعريف بالحد التام يساوي جنس قريب زائد فصل هي باظت بس في, في, في البدو خلاص اذا تعريف بالحد الثاني يساوي جنس قريب وفصل اسمه ايه ده اسمه تعريف بالحد الثاني تمام طيب إيه, ايه التعريف الادنى منه في المرتبة منطقيا ايه تعريف الادنى منه في المرتبة الوسط نسبي هم بيقولوا القريب والبعيد بس يعني في التعريف هنم نتكلم على جنس قريب وبعيد يبقى حيكون اكيد بالجنس البعيد والفصل برده احسن انت يا يعني لما نقول الانسان جسم ناطق لا شك ان انت لما بتسمع فهمت ان هو الانسان هذا ايضا يفيدك افادة متوسطة جيدة لكن اقل من الاول عليكم السلام أقل من الأول صحيح؟ الإنسان جسم ناطق. إذا ليس مو تعريف بال... بالحد الايه؟ الأول تعريف بالحد الثامد ده تعريف بالحد الايه؟ مين يتوقع مين يخمن جس؟ بالحد الناقص هذا النوع الثاني تعريف بالحد الناقص يساوي جنس بعيد وفصل دي القصه الثانيه جميل اذا طول ما انت بتعرف بالذاتيات يعني طول ما الفصل في ايدك الفصل معاك اللي هو العاقل اللي هو الناطق اللي هو المتحرك بالاراده اللي هو المنتصب الماشي منتصبا كل دي فصول للانسان عند المناطق طول ما الذاتي معاك يبقى انت بتعرف بالحد والتعريف بالحد نوعين تعريف بالحد التام اللي هو يساوي جنس قريب وفصل وتعريف بالحد الناقص اللي هو جنس بعيد وفصل احنا قلنا في ابعد منه لو انت عايز ابعد منه قلنا الموجود وقلنا المخلوق طيب طيب اذا عرفنا بالعرضيات عندنا كم عرضي عندنا اثنين اللي فاضلين معانا ايه؟ عندنا الخاصة والاخ الثاني العرض العام ممكن نعرف بيهم ممكن ما يجراش حد ناقص برضو يعني حد ناقص احنا قلنا هما الجنس القريب حد تام الوسط او المتوسط والبعيد مع بعض هم يعتبرون شيء واحد في التعريف يعني ما في فرق لما تقول لي هو النامي الناطق ده حد ناقص تعريف بالحد الناقص طيب تعالوا نعرف نلعب لعبة اخرى نقول الانسان هو حيوان ضاحك ده تعريف في الدرجة التالتة تنزليا أقل طبعا الحيوان ضاحك ده تعريف بيه وإيه بالجنس القريب والخاصة الخاصة هو العرضي الذي لا اشتراك في مفهومه كما قلنا إنه لا يشترك في أكثر من نهية لكنه عرضي في النهاية يبقى ده جنس قريب مش فاصل لا وخاصة ده يسموه تعريف بالرسم التام تعريف بالرسم التام اذا تعريف بالرسم التام يساوي جنس قريب وخاصة بتعرف بالعرضيات دلوقتي. تعريف بالرسم التام ايه يبقى الاخير لما تقول الانسان حيوان متحرك هذا التعريف هو زي قلته المرتبة الرابعة والاخيرة هذا لا يفيه جديدة الانسان حيوان متحرك هذا بالعرض العام هذا اسم التعريف بالح... بالرسم الناقص بالرسم الناقص يساوي يساوي جنس قريب زائد عرض عام تعريف بالرسم الناقص طيب ان كان الجنس بعيد جنس بعيد وخاصه، برضو يبقى تعريف بالرسم التام لما تقول الانسان جسم ضاحك جسم ضاحك جسم ضاحك ده التعريف بالجنس البعيد والخاصه الخاصة برضو اسو الرسم التام طيب الانسان جسم متحرك مصيبة جسم متحرك مش حيوان متحرك كمان اذا هذا جنس بعيد وعرض عام ده رسم ناقص برضو اذا رسم التام اي جنس قريب او بعيد اذا كان معاه عرض اذا كان معاه خاصة والتعريف بالرسم الناقص هو اي جنس قريب او بعيد اذا كان معاه عرض العام إذا فهمت ذلك إذن الحدود عند المناطقة الحد التام تعريف بالحد الناقص تعريف بالرسم التام تعريف بالرسم الناقص هذه أنواع التعريف الاربعه التي لا خامس لها عند المناطق كيف وصلنا إليها؟ وصلنا إليها بالكليات الخمس هي التي نستخدمها في التعريفات طيب واضح؟ ده كده نص المنطق طبعا لسه ما شرحناهش من من المنظومة هنا هنشرحه ونقول حبة مباحث ثانية فيه خلاص لكن دي كده القصة ماشية ازاي اللي عايزين يفهموا هو رايح فين يعني خلاص؟ هو ده تمام؟ فالانه ما يجيلك واحد بيعرف شيء التعريفات اربعة انواع فقط حد تام وناقص ورسم تام وناقص بالمعادلات اللي انا قلتها دي اللي فهمها بالشفاء اللي ما فهمهاش هي هنشرحها تاني في درس مستقل. حدين ورسمين ابو حدينا واضح؟ طيب. تعريف الاشاعرة للتوحيد هو افراد القديم من المحدث التوحيد هو افراد القديم من المحدث غير التعريف اللي ماشي غير اسامي المتامية والجماعة اهل السنة انه هو افراد الله بالعبادة او افراد الله المستحق او المعبود بالعبادة واضح ابن تيمية بيتكلم ان تعريف المتكلمين للتوحيد تعريف المعيوب منطقيا ليه انت بتعرف التوحيد التوحيد في الإسلام يعني التوحيد المجذئ الذي يدخل صاحبه الجنة صح طيب. لو الانسان أفرد القديم من المحدث يعني عرف القديم من المحدث عرف الخالق من المخلوق هذا يدخل الجنة إذا عرفه فقط ما أقر له بشرع ولا أقر له برسول. او اشرك معه غيره مثلا في العبادة لكن ليس في الخلق ككفار المشركين الجاهليين لذلك ابن تيمية قال وذلك رسم هتفهمها ازاي لو ما فهمتش الكلام ده انت ما باللوم ده مش حد الكلام بتاعتي ده لا حد تام ولا ناقص انه اصلا ليس ذاتيا ده عربي قال وذلك رسم ده مش حد لان اخص خصائص التوحيد الداخل في ذاته العبادة العبادة لا اله الا انا فاعبدني مش فعرفني اذا العبادة في التوحيد العبادة في التوحيد هي فصل لانها هي التي تجزئ في الايمان وتدخل الجنة هي التي تفصل بين المؤمنين والكفار ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان يعرفوني أن يعبد الله ويجتنب الطاغوت. إذن العبادة في تعريف التوحيد فصل. تمام؟ والمعرفة مجرد المعرفة. لن نقول هي عرض عام، لكن غاية ما يقال فيها معرفة القديم من المحدث إن هي خاصة. إن هي خاصة من خصائص العزل هو القديم وغير المحدث. جميل؟ إذاً تعريف التوحيد التعريف الذي أقطب عليه الأشاعرة كلهم واتفقوا عليه أن التوحيد وإفراد القديم من المحدث هذا رسم ليس تعريفاً ليس حداً كما نصر ابن تيمين لهم ينازعوا في ذلك خلاص يقولوا لا هو المعرفة فصل مش خاصة فالتيمين سدل عليهم بجيوش من الآيات ولا إن سألتهم ولا إن سألتهم ولا إن سألتهم, ولا إن سألتهم. ولبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك ثم هو خالق جميل وهم استدلوا عليه بقوله تعالى في سورة يوسف أرباب متفرقون أم الله خير أم الله الواحد القهار الذي في أرباب يعني خالقون ابن لا <تصفيق> هذا فيه كلام طويل، مبحث طويل. نحن لا نمكن أن بعض الناس يؤمنون بأرباب في المجووس مثلاً سنوياً أن هناك خالقين صانعين قديمين، لكن هذا ليس أصل الشرك في الأرض، أصل الشرك في الأرض الشرك في العبادة ليس في الروبوبيا. لأن كلا الامتيا يقول لقد أفن المتكلمون أعما في إثبات تحصيل حاصل. المتكلمون بيثبتوا ايه في كتبهم؟ تخيذ الروبوبيا الفصل الأول فصل في إثبات وجود الصانع. وجود الصانع لتوحيد ربوبية والأولوهية ربوبية يعني لا يهودي مختلف معاك فيه ولا نصراني ولا فيلسوف مؤمن ولا حد مختلف معاك تثبته ليه في 20 صفحة عشان يرد على الدهرية والقائلين بقدم العالم لكن ما لهم كلام في توحيد الأولوهية أصلا عندهم 16 دليل على إثبات الصانع المتكلمين دليل السكون والحركة دليل الحدوث والتغير دليل المحرك الذي لا يتحرك دليل الأعراض والجواهر عد بقى أدلة دليل الافتقار دليل الكمال أدلة كلها على إيه؟ إثبات الوجود فقط طبعا أدين أثبتنا أنه موجود بس كفار برده يعني أفرد أن هو شوف لا ليس كلاما سارغا بإطلاق إلا ما كان متضمنا لمحظورات شرعية بعض أدلة المتكلمين تتفق مع الشرع كدليل الحدوث خلقنا غير شئنا هم الخالقون دليل الحدوث بيكون عليهم أن كل محدث لكل محدث له محدث. لا ما إذا نحن لا نقول قولا واحدا نقول بعض أذلتهم العقلية صحيح وبعضها فاسد بل حتى ابن تيمية بيقرر في الفتاوى الكبرى مش مجموعة فتاوى بيقول إذا كان الإنسان متشبعا بعلوم الكلام جاز جاز يعني يجوز ماضي جاز أن يحاج. بعلل المتكلمين وحججهم لكي تطمئن نفسه. فتعلم مثل هذه الأشياء قد يكون فرض كفاية لبعض المختصين. إذا نحن الآن لما درسنا الدرس الخامس تعرضنا على مبحث عقد متعلق بهذا مبحث دقيق مبحث تعريف التوحيد. واضح لأنه ما بيعيبوا على السلفيني ولا تعريف بدع كده تعريف غلط إفراد المخ... الخالق بالعبادة. هم يقولون العبادة شيء خارج عن نهية الله عز وجل العبادة ليست جزءا من الله العبادة ليست فصلا في التوحيد ماشي بل هي خاصة يبقى تعرفنا احنا الصحيح نلوم لا احنا نتكلم عن التوحيد المجزئ ما معنى التوحيد المجزئ يعني الذي يدخل صاحبه الجنة التوحيد المجزئ العبادة فصل فيه ليست مجرد خاصة وإلا يلزمكم أن الموحد يدخل النار ولا يسمى كافرا يلزم ولا ما يلزمش الذي يعرف القديم من المحدث اسمه إيه عند الأشاعراء شام أبا اللي يعرف التوحيد باسمه إيه يبقى اسمه موحد موحد اللي يدخل النار هذا خالدا مخلدا فيها هذا الله شيخ موحد مش أصدق طبعا لأن هذا يلزم منه أن الموحد لا يستحق الجنة وهذا خلاف ما أطبق عليه المليون، تمام نعم نكتفي بهذا القدش وإن شاء الله نكمل في الأسبوع القادم <تصفيق> الكلام عن نديل كليات الخمس طبعاً لديك تعرفات لنا وتار... الاخوه طلبة العلم اللي هم حريصين على المذاكرة وكده يحفظون المتن. ويحفظوا التعريفات اللي احنا قلناها والأمثلة. تمام نقرأ لبيات الحصة القادمة قال الشيخ فصل في بيان نسبة الالفاظ للمعاني فصل في بيان نسبة الالفاظ للمعاني قال ونسبة الالفاظ للمعاني خمسة اقسام بلا نقصان تواطئ دشاك تخالف والاشتراك عكسه الترادف واللفظ اما طلب او خبره وأول ثلاثة ستذكر أمر مع استعلا وعكسه دعا وفي التساوي فالتماس وقع خلاص هذا الله أعلم صلى الله عليه محمد وآله وصحبه أجمعين